لآن القرآن, القرآن. أعوذ بالله أعوذ موسوعه ن الشيطان الخجيم ا و ل النابلسي تشركوا به شيئا به ب ا د ي ا ق ر ب ى واليتامى و ا ل م ا ك ن و ا ل ج ا ا ر ذي ل ق ر ب و ا ل ج ج ا ا ر ل ن و ب و ا ل ج ا ر ا ل ج ن و و ب ا ل ص ا ا ح ب ب م ي ب وابن شركه الهدى ل شركه دعويه ن ل غير ربحيه ذات مضمون م اجتماعي ا ه ل ل ه من ف 「私の思い出は何でもいいです。私の思い ف س 何でもいいで ا و و ا ل ي م الآخر و أ ن ف ق و ا مما ر ز ق ه م ا ل ل ه و ك ا ن ا ل ل ه ب ه م ع ل م ا إن ا ل ل ه ل ا ي ظ ل م م ث ق الاسلاميه ذرة وإن ا ويؤتي م ل ه و أجرا ع ظ ي م ا فكيف إذا ج ئ ن ا من ك ل أمة بشهيد و ج ئ ن ا بك ع ل ى ه ا لو تسوى بهم ا ل أ ر ض ولا يكتبون الله حديثا إ ن الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها و ي ؤ ت من لدنه أ ج ر ا عظيما وجئنا هؤلاء بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى, لو تسوى بهم ا ل أ ر ض ولا ي ز ا